خذوا بالله من الشيطان الرجيم لا جرما إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن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 الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا أدخلوا على فرعون شد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النعيم كما بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عن. تك تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعو وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إن لنا صر رسلا الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير